يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرطون كتاب مرطون وإلوي يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد الأثيم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 ختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبزاجه من تسليم عيني يشرب بها المضربون.